من أسلح دولة الإسلام عندما تكون جاهز أغي يا نعمة المولى دولتنا منصورة سلمي على الدولة سلمي قسف مسلولة سلمي يا نعمة المولى دولتنا منصورة يا نعمة المولى دولتنا سلمي على بغداد, بغداد. وابطالها الأساد فرسان لاستشهاد ودولتنا منصورا وفي اليوسفي الروح دم العلج مسفوح وكم رافضي مذبوح ودولتنا منصورا وإن قلت فالوجا للحرب مسروجا وامريكا محروجا ودولتنا منصوره وامريكا محروجا ودولتنا منصوره في زبع بغرب دوسنا الحمار والجاب وامريكا جاه شاب دولتنا منصورة وأمريكا جاه الشيب دولتنا منصورة سلمي على الدولة كسفي مسلولة يا نعمة المولى دولتنا منصورة يا نعمة المولى دولتنا منصورة الأمبار للرد لا تنهار أرهب شيوخ العار ودولتنا منصورة ويا ابن الرماد الحور نادت متابة زور الورد لك منثور ودولتنا منصورة وإن قلت لي القاين فيها الجلب هاين ولا من اللاين دولتنا منصورا وإن لي عانا من هالصليب عانا وجنده وأعوانا دولتنا منصورا وما حديثا صال Садињал, бек сапоти Андал, Довлет منصور монсура, усти злугија, Дрбет нè угија, منصور алфедауија, Довлет нè монсура, Бу Бакрија крرار, Ја وإن قلت لي رواه لأبرج تتهاوى وكم ودولتنا منصورة فيه توي التاجي تسلم لنا التاجي ودولةنا منصورة تسلم لنا التاجي ودولةنا على الدولة سلمي على السيف مسلول منصورة يا نعمة المولى ودولتنا منصورة للإخوة في ديانا الأرواح ميا لا والنصرية لا لا ودولةنا منصورة وإن كنت باع أمر كمن كوبا والصح وما غلوبا دولةنا منصورة والصح فيها صلاح الدين كمدسنا مور الدين والله لنا التمكين دولتنا منصورة ونغمتها بدين هاون واربي Дији, дислам ла навији, Довлет на мансура, и битали са мрла, Јајтуне бил бушра, Са агола на насра, Довлет на мансура, илли ловоди أنا الأ العالم دولتنا مصوع سمي على الضلا كسف مسلول يا نحم المولى. دولة نمسورا يا نعمة المولى زولت على نمسورا وضطال كوردستان من أشجع الفرسان أساد في الميدان دولة نمسورا وكركوا كتاب الراس فيها شداد الباس دينهم حراس ودولتنا منصورة وفي الموصل الإرهاب يزداد يا أصحاب احميها يا وهاب ودولتنا منصورة ونقول تال تالعفار عبوات تتفجر على الجيش والعسكر ودولتنا منصورة على الجيش والعسكر دولتنا منصورة بالختم يا المعبود لا تنفِ للمجهود اجعلها يا بالجود دولتنا منصورة اجعلها يا بالجود دولتنا منصورة اجعلها يا بالجود دولتنا